وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئلا متنتهوا لنخرج منكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم عذاب أليم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 اتتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة أي أردن الرحمن بضر لا تغنى لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 وآية لهم الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها أحيينها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعلاف وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أ يشكرون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 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما عرزقكم الله قال الذين كفروا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 فإذا هم جميع لدينا محضارون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن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 سلام قولا من رب الرحيم سلام قولاً من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 كم جبالا كثيرة، فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم تعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.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 فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشأ ولم سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا فمستطاعوا مضيئون ولا يرجعون ومن نعم ه ننكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين القرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِيُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَمَنَ فَهُمْ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 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أيخلق مثلهم بلا وهو الخلاق بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ